زلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص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 الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 أن تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة الزرة أخرى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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ثمّ إذا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلیهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّ من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة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 قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان اكون اول المسلمين قل انني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني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 طاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَقُلَائِهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجدي من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ثم يخرج به زرعم مختلف ألوانه ثُمَّ يَهِيجُ فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما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 اولائك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليين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 أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا لَا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا لنفسهم ناس فيه هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مَثَلَ رجلا فِيهِ <تصفيق> شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون انت نك میتون و اینهم ثم اینکم یوم القيامت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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 هل هن كاشفات ضجه أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدل لهم من الله ما لم يكونوا وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ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 بللله فاعبُد وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدِرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ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 ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيامين ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيد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 وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يذلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين